يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا ولكن غَدَا الله شَديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد قُتِلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ قُتِلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ يضله, يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ داعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث ففاننا خلقناكم يا ايها الناس ان خلقناكم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 مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُم ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لكم. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكيلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكيلا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا وترى الأرض هاملة فإذا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد وربت وأنبتت من كل زوج بهيد